ما تعدون لو واقع النجوم قمسا واذا السماء افرجت واذا الجبال نسفا واذا الرسل لأي يوم اجلا ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الأولين ثم نُذْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ في قراد مكين إلى قدد معلوم فقدرنا فنعمل قادرين وإلوي يوم إذل ألم نجعل الأرض كفات أحيان أمواتا وجعلنا فيها رواصي شم بخاطو وأسقينكم ما الفرادة وإلوي يومئذ اطلقوا إلى ما قلتم به تكذبون. اطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. لا ظل ولا ين من اللهب. غَادَرُوا مِشْرِينَ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ الصَّفْرِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فيعتذرون ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويلو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 انا كذلك نجزي المحسنين ويلوي يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويلوي يومئذ للمكذبين